بسم الله الرحمن الرحيم سبح الله ما في السماء No. Whoa, whoa, whoa. وأن <تصفيق> What يوحيظ <تصفيق> <تصفيق> Thank mm -hmm. you. mm -hmm. أشد رهبة في صدوري z mm -hmm. of um. صدعا من خشية الله